ومرجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسين ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياقين وأعتدنا لهم عذاب السعير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 واجر كبير واسروا قولكم او اجهروا به انه عليم بذات الصدور الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والذي جعل لكم الأرض ذلودا فامشوا في ملاكبها وكلوا من رزقه وَإِلَيْهِ النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور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 هَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ ويضبط مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرحمن إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بصير أَمَّنْ هَذَا الَّذِي ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل نجوا في عتو ونفور فَمَن يَمْشِي مُكْبَّنًا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَى أَمْمَن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَنْفِيدَ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 ما لنذير مبين فلما رأوه زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن